If I wrote I won't say how she fajrone, if I wrote, I won't say how see any fashion If I wrote, I won't say how she fajd wrong, I got to بن دا والحرب يكون اروح يا حب وصيه يسموها الميدان الرهف فضيه انا بن الرهف عجن حب وصيه يسموها الميدان الرهف فضيه نعم هاي الحسود الجعفريه عم هاي الحشود الجحمرية هتسود وجه يوم ينها صديق هتسود وجه يوم ينها صديق. بدول هاي لجدام يزيدو ابنا صدام بدور هاي لجدام يزيدو ابنا صدام جد مك يا موال جهنم جد مك يا موال جهنم بالشهاده بعزه البلد وخلي الضباب يلزوا الزنزانه اقصواهم الشهاده بعزه البلد وخلي الضباب يلزوا الزنزانه what how you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 ديها اليوم تسعة تزور حسيا وتصلي إلى ركعة تزور حسيا وتصلي إلى ركعة تنذر هل ركعتن العزي إذا الله لحسن تنذر هل ركعتن الله لحسن تدق على رأسه على صدر القم تدق على رأسه على صدر القم الله عز وجل عزت Kuulaa kuin sahaa, tämä säteellä, ja halpaan yli tummaa zemppa. Varo, paine siinä, siinä, ja on harvoin ikkunia. Varo, paine siinä, siinä, ja on يا ها جا صد ريحه هذا اللي يقول الشيعي كفر هذا اللي يقول الشيعي كفر هذا المعتقد قم القه هذا المعتقد قم القه نظره امامك وين ما تدلني قبرك اي مهما كنت ما تدلني صيحة يا حسين ديني ويا صيحة يظل يقيني صيحه يا حسين ما يعتني قصد دقنيته الدم ما يعتني قصه دقنيته الدو اجوسه وشاهد عزته الدرب واخلي الصواب يلزوه عز زمزم اجوسه وشاهد عزته الدرب واخلي الصواب يلزوه عز زمزم واروح زم. امشي لحسين لون حرب يكون واروح امشي لحسين لون حرب يكون اشهد عاليا انا تشهد تجهدي دنيا لقاتله حبك محمد خلف اشهد عاليا انا وخله تجهدي دنيا لقاتله حبك محمد في ساحب دنا وداربنا دم تعبد جاهل من يظن عن جبر نرتدي والله جاهل من يظن عن جبر نغته نبي عاروا اليوم تشهد بسمة دمها مني اليوم.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 What is <mimus> nearly doors no control me where you can همين تغفرت على الولاية تجهل الشيعة ما عندهم الهداية تريد حسين عيفه دمراية تريد حسين عيفه دمراية مططب عرش رب الضراية مططب عرش رب الضراية vain ne, jotka ovat nuo, ovat juhlaa päässä. Vain ole jännä, وشهاده بعزاتنا وخل الصابيل زوم على زمزم واروح نمشي لحسين لا والحرب يكون واروح نمشي لحسين لا والحرب لو خيوني ولدان واريدني رجود لو فزوني وانته ايلا حسين ومصاحب الكون غبر أهملكون شيء عنطيلي مصدر أي على حتى نهم غبر أهملكون شيء عنطيلي مصدر أي عادين الكيره داق صعلى منحار يا عادين الكيره داق ضعلى منحار ذهني لوما اللودين اسمه حيدر ذهني حيدر والله على قطعنا حار يا وياي على قطعنا حار يا وياي شنو دنن المابناها حسين يهدم اي دنن المابناها حسين يهدم والله دنن المابناها حسين يهدم يهدم, يهدم Jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, jokseenpäin, Ma ruhani sihnih sien, lau laharu ni konien, huori tiirjoud, lau أداء المنشد الحسيني مقداد الساعد الكلمات للشاعر الحسيني المبدع السيد الضرام الحسني الهندسة الصوتية والتوزيع باقر الحجام ونسألكم الدعاء التصوير والممتاج محمد العبودي